احنا احنا الانصار احنا احنا الانصار احنا احنا الانصار انصار لله احنا احنا الانصار احنا احنا الانصار احنا احنا الانصار انصار لله للجهاد مضينا احنا احنا للربط مضينا للرباطي أتينا هنحن الأنصار لنيل الشهادة أنصار لله لدرب السعادة <تصفيق> أنصار لله لنيل الشهادة أنصار لله لدرب السعادة أنصار لله نحن الأنصار أنصار لله نحن الأنصار أنصار لله ل الجهاد مطينا هنحن لنصار للربط أتينا هنحن لنصار للجهاد مطينا هنحن لنصار للربط أتينا هنحن لنصار لنيل الشهادة أنصار لله لضرب السعادة أنصار لله لنيل الشهادة أنصار لله لدرب السعادة أنصار لله نحن الأنصار أنصار لله نحن الأنصار, الأنصار أنصار لله أتينا جموعا لنحن الجباه وارتضينا جهادا ليثمى الرغا أتينا جموعا لنحن الجباه وارتضينا جهادا ليفنى الطغى اتينا جموعاً لنحن الجباه وارتضينا جهادا ليفنى الطغى اتينا جموعاً لنحن الجباه وارتضينا جهادا ليفنى الطغى لنيل الشهادة اصار لله لدرب السعادة اصار لله لنيل الشهادة أنصار لله لدرب السعادة أنصار لله احنا نحن ننصار انصار لله احنا نحن ننصار انصار رسول امام في الحياه جهادي عظيم ديننا قد سما رسولي امام قدوه في الحياة جهادي عظيم ديننا قد سما رسولي امام قدوه في الحياة جهادي عظيم ديننا قد سما رسولي امام قدوه في الحياه جهادي عظيم ديننا قد سما لنيل الشهاده انصار لله لدرب السعاده انصار لله لنيل الشهاده انصار لله, الشهادة أنصار لله لدرب السعاده انصار لله هنحلوا الانصار أنصار لله نحن الانصار أنصار لله للجاهد مضينا ها نحن الانصار للربط اتينا ها للجهاد مضينا ها نحن الانصار للربط اتينا هنحن الأنصار لنيل الشهادة أنصار لله لدرب السعاده أنصار لله لليل الشهادة أنصار لله لدرب السعادة أنصار لله نحن لنصر أنصار لله نحن لنصر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 اتسموا بطريق الخلود لنيل الشهاده انصار لله لدرب السعاده انصار لله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 عند زح في الأباء. في صعو لنيل الشهادة. أنصار لله لدرب السعادة. أنصار لله لنيل الشهادة. أنصار لله لدرب السعادة. أنصار لله هنحلنا الاصار. أنصار لله هنحلنا الاصار. أنصار لله. للجهاد مضينا هنحنا لنصر أتينا هنحنا لنصر لالجهاد مضينا هنحنا لنصر لالرباطي أتينا هنحنا لنصر لنيل الشهادة أنصار لله لضرب لنيل الشهادة أنصار لله لدرب السعادة أنصار لله هنحل لنا صار أنصار لله نحن لنا صار أنصار لله هنحل لنا صار لله هنحل لنا صار أنصار لله أ نحن الأص أ نحن لنص أنصار لله